بالله الرحمن الرحيم اهلي في من صاد كتابن او Shabbat shalom. تبعوا ما أنزغ إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أحد مكن كو تصن اكن ما ها فجا ابا سنة فتن اوه أما كان داعهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا